فصْرُونَ نُغْم يَهْدُ الْمجْرِمُ لَنْ يَفْتَدِي مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِدَانِهِ وَاصْحِبْتِ قِي وَأَخِي وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لله نزل التلشوا تندوما ادبرت الا وجمع فوعى 119. وإذا مسه الخير منوعا 110. إلا المصلين 111. الذين هم عادوا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّاقِ هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم وعير مأمون والبناء الذين غلظوا فروجهم حافظوا فَمَنِ ابْتَغَى التَّرَوِيَ أَلَكَ فَأُورَائكَ عُمُرٌ دُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَلَأَ والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاة وَلَائك٤ فِي جَنَّاتِ الْمُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا كِبْرٌ لَّكُمْ طُغَي عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن خلقنا